شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدني إذا تهت يوما مع والحبور وبشر يسل الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء المبين سيبزغ منه الضياء المبين نور بي دربنا وثبت به في فواد يقين فاني عليل اقاسي الفرو طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين مُنَّ عَلَيَّ يا رَاحِمِي فَمَا لِي سِوَاكَ إِلَهٌ مُعِين, فما لي سواك إله معين فما لي سواك إله